ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء لقب لما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا والشياطين الانس والجن ضُبُبٌ إِلَى بَعضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورَا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَنْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك في الحق فلا تكونن من الممترين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 வியில்ல ஈயத்தவியூன இல்ல ஒன்னும் இல்ல உருசூன் இந்ந بِكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِي فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ